وما أبرع نفسي إن النفس لأما رقم بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني بي أستغلقه لنفسي فلما كلمه قال إن اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائر الأرض إني قصير عليم وكذلك مكنا ليوسف لي في الأرض يتبوأ منها خيث يشاء نطير برحمتنا من نشاء وجاء إخوة نوسف فدخلوا عليه فعرفهم اِن لَمْ تَكُونِي بِهِ فَلَا كَنَّ لَكُمْ عندي وَلَا تَطْلُبُ وَجَبُوا بِضَعَاتٍ رُدَّتٍ لِيَمْثَلَهُمْ وَجَبُوا لا يُذكِّلونَ وَلَمَّا بَظَلُوا مِنْ حِينِ أَمَرَهُ أَبُوهُ مَا كَانَ لُهُمْ يَعْنُونَ مِنَ اللَّهِ من شَيْئًا إِلَّا خَدَتَةً فِي نَفْسِهِ أَقُوبَ قَضَى وَإِنَّهُ لَذُو وَنَّفِي لَا يَعْلَمُونَ وَلِمَّنْ مَا بَغَوْا عَلَى أَنْ تُفَاءَ إِلَيَّ خَاهْ وَلِمَّنْ مَا بَقَلُوا عَلَى قَالَ مِنْ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما جهدهم بجلازهم جعل السقاية في رحم أكي ثم أَذَنَ مؤذن أن يتوذير إِنَّكُمْ لسارفون قالوا وأخبروا عليهم ماذا تفتدون قالوا نفصل هو الملك ولمن جاء به حل بغير وأنبي ذعين قالوا كالله لقد علمتم ما جئنا لمفسد في الأرض وما قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوريتهم قبل وعاد فاستخرجان وعائل فيه كذلك في الله يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع ذرة ثم من نشاء وفرق كل ذي من عنه قالوا إن يترك فقال سرق أخله من قبل فأترى أن يمتب في نفسه ولن نرد آله قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تقوم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير فهو أحدنا مكانه إنا نراك من المرسلين قال ما الله أن نأخذ إلا من لما استيأتوا منه خلصوا نبيا قال كبيرون ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موفقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أدرح الأرض حتى يأذن وَمَا قَيْنُ يُقَاتِلُونَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبانا إِنَّ بَنَتَ قَوْمَا شَهِدْنَا إِلَّا بما وَجَدْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا وَجَدْنَا وَمَا كُنَّا لِنَغْضَبَ حَافِظ واتأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لَصَادِقُونَ قال بل سولت لكم أن فتكم أمرا فضل جميل ما سوى الله أن يأتيني من جميل وعليم الحكيم وتولى عيوم وقال يا أسفى على أنوسف وبيضت عيناه من القزن فهو كظيم قالوا تبدأ تتكروا يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الآلكين الله أعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يدعو بذاك علينا. إنه من يتر ويصبر فإن الله لا يذي ألعى المحصين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لصاصرين قال لا تتريب عليكم لي يغفر الله لكم وهو أرحم الله صحيح اذهبوا بطبيع صيادا فألكوا لا ولي أن يأتي بصيرا اذهبوا بطبيع صيادا فألكوا لا ولي ولما فصلت العين قال أبوه إني لأجب لي حيوك فلولا أن تغندون قالوا تغنى إنك لفي ضلالك الخبيب فلما وَهُوَ لَا وَجِيهَ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانْ تَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ تَوْفَضْتُ فَيَغْفِرُ لَكُمْ ربي إِنَّهُ هُوَ فلما دخلوا على نوت فآوى إليه أبويه وقال لكم مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له كددا وقال يا أبك هذا تأويل وقال ربي حقا وقد احسن بي إذ من السجن وجاء بكم من البدء بعد أن نبغ الشيطان بيني وبين إخوة إن ربي لطيف لما يشاء رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأقاذير فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك للأمر أجمعوا وهم ينقون وما أكثر الناس ولو حرفت بالؤمنين وما تسألهم عليه من أدره إنه وإلا ذكر للعالمين وكأيه من آية في الزماوات وَالْأَرْضِ وكاين من آيات في السماوات والأرض ينزلون عليها وهم أمروذون وما جاءهم نصرنا فمدينا النشاء ولا نرد بأسنا عن قوم المجرمين لقد كان في القصصهم عبرة لأولي الأنباب ما كان خديثا يفترى ولكن تفضيق النبي بي وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء ودور ورحمة لقوم يؤمن بسم الله الرحمن الرحيم أذلا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 يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الارض وجعل فيها غواسل وانهارا ومن كل السماوات جعل فيها زوجين يُقبل الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض فصاعدا متجرا وجنات, وجنات من أعنات وجننات من أعناف ودر ونزيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واخذ ونفضل بعضها على بعض في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعدل بعدهم قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي قلس جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغنال في أعناقهم وَأُولَئِكَ أَفْحَابُ النَّارِ فِيهَا فِيَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَالَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّهِمْ وَإِنَّ ان ربك لكني من ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليهم ايه من ربه إنما أنت منزل ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الأوخار وما تزداد وكل شيء عنده بالقدار خالم الغيب والشهادة الكبير المتواند ولو وقباكم من ذي يديه ومن خلفي يحضرونه من أهل الله إن الله لا نغير ما بقوم حتى نغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من غام آل هو الذي يريكم البرق خوفا وطلعا وانشروا السحابة يتبقوا الرعد بحمده والملائكة من خيفته وينشر وينشروا الصراعق وينشروا الصراعق بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو جديد المحام له دعوة الحق لهم دغوة الخط والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كذا يشطك الثيل الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما قل من, السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتغرتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم مفعا ولا ضرا قل هل يستهوا الأغمى والبصير أم هل تستهوا الظلمات والنور أم جعلوا لله جركاء خلقوك خلقه فتجابل الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سمائما ألفت فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زلدوابيا، ومن ما لقذونا في النار، استضاء أهلية أو متة زبد. كذلك يضرب الله الحق والباصل فأما الزابد فيذهب دفاء وأما ما ينفر الناس فينفت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما أقول افتدوا به أولئك أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لِحَفْقُ كَمَنْ هُوَ أَمَّا إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَطِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ان يوصلوا ويحسنوا ربهم ويغاضون الفوء الحساب والذين فضلوا بتبا وجه ربهم واقاموا الصلاه واقاموا الصلاة وأنفقوا مما ربك سرا الرضى ولن نكوا ويجرعون للحسنة السيئة أولئك لهم روك جَنَّاتٌ جنات وعلي يجفلونها ومن صلق من آبائهم وأجوالهم وذرياتهم وَالْمَلَائِكَةُ يجفلون عليهم سلام عليكم بما قبرتم فنعمعكم الدار والذين ينقذون آذر الله ويجدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء النار الله يرفض الرزق لمن يشاء ويقدر <تصفيق> الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا وعموا الصالحات حسوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلط من قبلها أمم لتتجوى عليهم الذي أوخينا إليك وهم يفكرون بالرقمات قلوا ربي لا بلا إلا هو عليك واشتلت وإليه المساب ولو أن به الجبال او قطعت به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييئت الذين امنوا ان لو يشاء الله نهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا قريبا من ذلك خسر يأتي راضي الله إن الله لا يسلك المعاد ولقد استهزئ العسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم ما أخذتهم فكيف كان إيقاب أفمن هو خائر على كل نفس بما كتبت وجعلوا لله فأنا أقول كموهم أم تنبئوا في الأرض أن بظاهر من القول بل جنين للذين كبروا مكرهم وخذوا السبيل ومن يطلل الله فما له من هذا لهما باب وما لهم من الله يواقى مثل الجنه التي ولد المتقون تجري تحتها الانهار كلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون لما انزل اليه ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل أُمِرْتُ امرت ان اعبد الله ولا اشرك إليه أدو وإليه مآب وذلك أنزلناه حكما عربيا ولن اتذرت أهلا رَأَنَاهُ لَمْ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلَ لَهُمْ أَدْوَارًا وَظُرِيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إلَّا بِإِذنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَدَلٍ كِتَابٌ يَبْقُو مَا يَكْانَ هو ام الكتاب والمما يئنك ما والذي نرجهم اولى توفينك عليك البلاء وعليك الحساب او لم يرو ان نأكل الارض من قطوان اطرافها والله لَا مُعْقِبًا لِحُكْمِهِ وَهُوَ تَرَى الْحِسَابَ وَقَدْ مَكَرُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ فَلَا لَمْكُرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الكفار لمن ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى لله جيدا بيني وبينكم ومن عندهم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أليس كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحبيد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين العباد شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عودا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 وَإِذْ قَالُوا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَبِّرُونَكُمْ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُدَبِّرُونَ أَبْنَاءَكُمْ فِيهِ وَيَسْتَحْيِلُونَ وَفِي ذَٰلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذل ربكم لإن شكرتم لأديدا نفهم ولن كفرتم نعجاب لكديد وقال موسى إن فكروا أنتم ومن في الأرض جميعا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيمَةٌ خَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُ النَّبِيُّ الَّذينَ مِن قَبِل كُن قَوْمٌ خَيْرٌ وَأَجْرٌ وَزَمُودٌ وَالَّذينَ مِن لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ فربوا أي في أفوالهم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرزلتم به وإنا لفي شك مما تبعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤشركم إلى أدل مسمى قالوا إن أنتم إلا بتر مثلنا تريدون أن تفر وما كان يعبر آباؤنا فأخونا بسلطة مبين وما لنا أن نتوكر على الله وقد هدانا ربنا ولم نغضن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكر المتوكلون وقال الذين كبروا لرسوله نخرج أنكم من أرضنا أو نتعود في ملتنا. فأوخى إليهم ربهم ننزكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من البعثير ذلك لمن خاف مصابي وخاف وعند واستفتقوا وخاب كل جبال يتجراه ولا يكان مجيبه الموت من كل مكان وما هو بميت, وما هو بميت ومن ورائه عدد غريب مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كعمال السد في الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كتبوا, كتبوا على شيء ذلك هو ما كتبوا على تر ذلك الله خلق السماوات والأرض بالخط إن شأن ذلك ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله عزيز وبردوا لله جميعا فقال الظرفان الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغمون عن عذاب الله من وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأصرفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجلتم لي فلا تنومني ولوم أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ إني كفرت بما أشرحتمون قبل إن الظالمين لهم عذاب أمين وادخل الذين آمنوا صالخاتا الناس تجري تغطي الأنها والخالدين فيها فيها بإذن ربي تقيتهم فيها سلام ألم ترَ فظرة الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أفوى ثابت أفوى ثابت وفرها في السماء ومثل كلمة قبيسة كشجرة قبيسة لترست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الزابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأقلوا قوما دار البار جهنم يطلعنا وفكس القرار وجعلوا لله لا ترني باللون سمينه قلت متى توفي.